بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لمت حرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيدِ إِنْ تَتُوبَى إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا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 مطلق کن أن يبدله أزواجا خيرا من کن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا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 وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إن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 كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ